وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 فقال لها فَقَالَ لَهَا ول الأرض أتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقدعهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة فقل أنذروا فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود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 ونجَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ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 وَإِذْ ظَنُّكُمُ ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمُ الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَضَعْتُمْ أَضَعْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 ذلك جزاء أعداء إلا النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يجحدون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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تَخَافُوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون.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 دع إلى الله، من دع إلى الله وعمل صالحا وعمل صالح، وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَى هَـ إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا وَمَا يُلْقَى هَـ إِلَّا ذُحْظٍ عَظِيمٍ وَإِن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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ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 فَمَن يُلْقَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَهُو الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطٌ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأة مسّت ليعقول أنها ذلّي ليعقول أنها ذلّي وما عظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لن حسنى